قال المؤلف اجزل الله مثوبته وقوله تعالى لبئس المولى المولى هو كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به والعشير هو المعاشر وهو الصاحب والخليل والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله كما هو الظاهر المتبادر من السياق وقوله ذلك هو الضلال البعيد أي البعيد عن الحق والصواب قوله تعالى من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء وبعضها يشهد لمعناه قران الأول أن المعنى من كان من الكفرة الحسدة له صلى الله عليه وسلم يظن ان لن ينصره الله أي ان لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته والمراد به السقف لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء كما قال وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر كما أوضحناه في سورة الحجر والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف ثم ليقطع أي ليختنق بالحبل فيشده في عنقه ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت وإنما أطلق القطر على الاختناق لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه ولذا قيل للبهر وهو تتابع النفس قطع. فلينظر اذا اختنق هل يذهبن كيده اي هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال الزمخشري وسمى فعله كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره أو على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به محسودة إنما كاد به نفسه والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه انتهى منه وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسديه صلى الله عليه وسلم الذين يتربصون به الدوائر ويظنون أن ربه لن ينصره موتوا بغيظكم فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم وممن قال بهذا القول مجاهد وقتادة وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وغيرهم كما نقله عنهم من كثير قال المؤلف رحمه الله وهو أظهرها عندي ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم الوجه الثاني أن المعنى من كان يظن ان لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة والحال أن النصر يأتيه صلى الله عليه وسلم من السماء فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك السبب حتى يصعد إلى السماء فيقطع نزول الوحي من السماء فيمنع النصر عنه صلى الله عليه وسلم والمعنى أنه وإن غاضه نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فليس له حيلة ولا قدرة على منع النصر لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر منها عليه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله فليمدد وقوله ثم ليقطع للتعجيز ثم لينظر ذلك الحاسد العاجز عن قطع النصر عنه صلى الله عليه وسلم هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمعنى أنه إن عمل كل ما في وسعه من كيد النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع عنه نصر الله فإنه لا يقدر على ذلك ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب قال رحمه الله وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة وهو أن الضمير في لينصره لي عائد إلى من في قوله تعالى من كان يظن وأن النصر هنا بمعنى الرزق وأن المعنى من كان يظن ان لن ينصره الله أي لن يرزقه فليختنق وليقتل نفسه إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه أو فليختنق وليمت غيظا وغما فإن ذلك لا يغير شيئا مما قضاه الله وقدره والذين قالوا هذا القول قالوا إن العرب تسمي الرزق نصرا وعن أبي عبيدة قال وقف علينا سائل من بني بكر فقال من ينصرني نصره الله يعني من يعطيني أعطاه الله قالوا ومن ذلك قول العرب أرض منصورة أي ممطورة ومنه قول رجل من بني فقعس وإنك لا تعط أن فوق حقه ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره أي معطيه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له وهذا القول الأخير ظاهر السقوط كما ترى والذين قالوا إن الضمير في قوله ان لن الله راجع إلى الدين أو الكتاب لا يخالف قولهم قول من قال إن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لأن نصر الدين والكتاب هو نصره صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى ونصر الله له صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإعلائه كلمته وقهره أعداءه وإظهاره دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه ونحو ذلك كما قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فإن قيل قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه صلى الله عليه وسلم وهو لم يجر له ذكر فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور فالجواب هو ما قاله غير واحد من أنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يجري له ذكر فالكلام دال عليه لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الآية هو الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم والانقلاب عن الدين المذكور في قوله انقلب على وجهه انقلاب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم يقطع قرأه أبو عمرو وابن عامر وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في لام الأمر وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفا بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا ولنا ان شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته